وَإِن كَذُ ل يَستَ فِيُّكَ مِنَ الأأَوضِل يُخِجُوكَ مِنْ هإِذَ اللبَثُونَ خِلَ فَكَئِل قَاللََ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك قم الى واسقي الليل واقر انا الفجر ان قم انا الفجر كان مشودا ومن الليل فتجد بهنا كفلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدقا Kõrge nii mukhrad saidk Kõrge nii min ladun ka sultana in lakana zahuko, 110 luminalku, 110, 110, 110, 110, 110, خاسرا واذاء انعمنا على الانسان اعرض وانا ابي جانبك واذا مسه الشر كان يا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك وَمَن أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تجد لك به علينا وكيلا